أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تصوم ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمي ما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل, حمل وترى الناس سكارا وما هم بسكارا وترى الناس سكارا وما ولكن عذاب الله شديد وَمِنَ ناس ما يجادل في اللاقي بغير علم ويتبع كل شيطان مري كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ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 نا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علق. ثم من عالقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وَمِنكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ Daniel. وكذلك آخر راو والمجوس والذين ا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَنَبْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ من Uh... -oh. what can see zero... فرحات جنات جنات تجري من تحتها ولباسهم فيها سُهُمٌ العرام والمسجد العرام الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ به وَأَنَادِ إِبْرَاهِيمَ فما البيت إلا تشرك بشيء وألم في الناس بالحج يأتوك رجالا I'm well إذ بنا لإبراهيم ما البيت ألا وَفَى بِتِي عَلَى طَائِفِينَا وَالْقَائِمِينَا وَعْدٌ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولا تعلضا وعلى كل ضامر يدين من كل فدنا من كل أشعد وما نافع يَشَأُ مَا نَفَعَ عَلًا وَيَنْكُرُ مَا ٱللَّهُ فِى أَيَّامٍ معلومات على مَّا حَلُّوٰ مَا على ما رزقهم من بيمة الأنعاب فكلوا منها وأطعم البائس ثُمَّ الَّذِي يَقْضُو تَفَطَّنْهُ مُلَهُ فُنُذُرُ Let it go. and I to you ذلك ومن يؤظم شاء لكم فيها ما نفع إلا أجل مسمم ثم حلغاء إلا قال كل أمّة جعلنا يا من سكّ قال كل جعلنا ليذكروا اسم الله على ما عزقهم カラ Ta la وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ إِلَى خُبْبِ إِلَى وَأَغْفِرْ لِلْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما كذلك سخرها لكم لتكبروا الله In What in the لو دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة لهدمة صوامع وفيان وصلوات ومساج اسم الله كثير، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ وَهُوَ الَّذِي صَوَّرَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ نُطْفَةً الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة كذبت قبلهم قوم نوح وآد وثمود وَأَصْحَابُ مَدِيَنَا وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَلْتُهُمْ فكيف كان I <laughs> فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَأْكِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بها أو آذان يسمعون بها فإنها وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ سُنَّةَ اللَّهِ العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذي آمنوا إن الله لا يعب كل قران أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدْ الذين أخرئوا من ديارهم بغير حكيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوام وبيع وصلوات تهدمت صوام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُعِي وَادُ ثَمُودَ أو الصعابُ مذنا كب موس ف أملَيتولك فيدة فكيف كان نكي فكأي من قرية Ba ويستجدونك في اللذاب عليه يخلف رضواد وإن يوما إن كألف سرط من بار Thank La t referredi al ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة باتت يَوْمَ السَّاعَةِ بَأْتَتْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكروا بآيات الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يعزون وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالطَّيْرُ وَذِكْرِ لَهُ يَهْدِي وإن الله لعليم حليم Oh, mm um... Dar eu. ن <تصفيق> ا لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب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 ذلك ومن عقب بمثل ما عوقب فيه ثم ضيع عليه لا يعصونه. الله العفو عفو ذلك بأن الله في النهار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 ألم تر أن الله أنزل من السماء مطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ في الأرض والفلك تجري في البحر بأمرك والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض. الله بالناس لا أغفر وهو الذي ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور fi quitat تَعُولاً إِنَّ الَّذِينَ تَذَرُونَ مِن دُونِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَلَقَ ذُبَابًا وَلَوْ لَوْ أُمِرُوا لَمَا لا مِنْ طَاعَةٍ ضعف الْأَشْقِيَاءَ هُمْ ما قدروا الله حق قدره إن الله الله ففي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يَحْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ Yes! Yeah. وجاهدوا في الله حق قد هادش. هو اجتباكم وما دعل عليكم في الدين من حرك لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا قالوا فيها فليكونوا رسولا شهيدا لنا يكوا ما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالله هو مولاك تنعم